meni <gülüyor> ben <gülüyor> Cause yeah. yeah. yeah. تَمُّ وَقَالَ الْمَنَأُ مِنْ قومه Altyazı M.K. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يعتدون وأنا ربكم فاتقون فتقطعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا Bo de cas lazzaati toute لكم السمع ولا بصر ولا لسان قليلا مما تشكرون Altyazı M.K. من فلا تجعلني في Altyazı